موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها فيها وأنهار من قمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم في شوق من حميم من فقد ضاع ومنهم من يستمع إليك حتى حتى واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم مده وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة But what did you كَوْنَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا ذكر فيها القتال وذكر فيها القتال ورأيت الذين في قلوبهم مرضون يضرون يضرون إليك نظر المورشى عليه من الموت فأو مَا هَلَكَ كَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَهَلَ نَسِيتُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُفْسِدُوا أن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا لَاهُونَ أَدْبَارًا مِّمَّا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ من بعد